لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفل I am a Man walk. ¡Vale! كلا بل تحب I want you. سفت الساق بالساق إلى ربك يوم المساء अरे या मैं बोल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 you وحلوا أتاور Yeah نحن خلقناهم وشددنا أثرهم وإذا My man, thank